الخشوع في الصلاة ولقد بدأنا الدرس الماضي بالتنبيه إلى أن الخشوع في الصلاة لا يتم إلا بأمرين بالحرص على النافع احرص على ما ينفعك وبما هو أهم من ذلك ألا وهو الاستعانة بالله عز وجل فبالحرص على النافع الوطاعات فهم أذكار الصلاة استحضار القلب فيها بذل الجهد في ذلك وبعد ذلك الاستعانة بالله عز وجل. فالتفريط في, في الأسباب والأخذ بالأسباب وفهم معاني الأذكار ومعاني فاتحة الكتاب ومعاني التكبير ومعاني الأسماء الحسنى الواردة في الصلاة هذا يحتاج إلى جهد وكله في سبيل الله الشيء الثاني أهم وأخطر بكثير من الشيء الأول وللأسف لقد عجز المسلمون في هذا الزمان إلا ما رحم الله عن هذا الجزء الثاني ألا وهو الاستعانة الاستعانة لأن الله إن لم يعن لن يكون لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والإنسان والأسباب أعجز من أن يحقق شيئا لم يأذن به الله عز وجل فالاستعانة دي مسألة خطيرة جدا ومن أجل هذا ينبغي أن يراجع الوكيل وشرحه عز وجل كما بينته في قناة الحكمة في سبع دروس حتى الآن يعني سبعة دروس حتى الآن وفيها بيان أن العبد أعجز من أن يفعل شيئا في العبادة إلا بأن يتوكل على الله ويستعين به بدون ذلك سيظل عاجزا وسيظل يصلي صلاه روتينيه من غير خشوع ومن غير احسان ولا اتقان بمستوى رديء متدني جدا كما هو الحال في عند اكثر المسلمين يدخلون المسجد ويخرجون منه كما دخلوه لماذا لا أقول بأن الناس اهملوا فهم الأفكار واهملوا فهم النصوص واهملوا دراسه الصلاه كمعاني الناس اهتموا مثلا بالصلاة كما صلىها النبي عيسى السلام لكن اهم من ذلك لم يهتموا به الى وهو الخشوع لان القلب هو الاصل والاعضاء جنوده الجوارح جنود للقلب فما يقوم بالقلب هو الاصل هو الاهم فاهمل الناس خشوع لكي يتم الخشوع قلنا حاجتين انه حيأخذ بالاسباب الاسباب حيادرس اذكار الصلاة وما يقوله في الصلاة من اول التكبير إلى التسليم ويستعين بالله عز وجل في كل ذلك لأن الاستعانة بالله هي أهم لذلك الناس الآن حالهم اعتزالي أو حال القدرية النفاة او القدرية المجوسية في هذه الأمة الذين يقولون لا قدر في أفعال العباد يعني كانوا هم الذين يخلقون أفعال العباد أو يخلقون أفعال أنفسهم كانهم هم الذين يحدثونها ويخترعونها وكأن الله مجرد رقيب وحسيب يعني يحصي ويحاسب حاشا الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون وأسروا قولكم أو يجهروا به أنه عليم بذات الصدور ألي عليهم من خلق متضمنات الصدور كلها القلب اللي حيخشع ده فيه إيه فيه إخبات فيه حب فيه خوف فيه ذل فيه تكبر فيه إعراض فيه توكل فيه إنابة فيه إيه القلب بالضب وأسروا قولكم أو يجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق يبقى بذات الصدور كل ما في القلوب من خشوع نبحث عليه كل ما في القلوب هذا الله عز وجل ألا يعلم من خلق يبقى هو الذي خلق الخشوع يبقى الخشوع ده شيء في القلب ومن ذات الصدور. طب كيف يوجد يخلق من الذي يخلقه الله عز وجل بس يخلقه بمن بك وبالأسباب التي أمرك أن تأخذ بها. اللي هو احرص على ما ينفعك واستعم بالله ولا تعفز ولذلك في كل ركعة في فاتحة الكتاب إياك نعبده هتعبده وحتفعل ما تستطيعه ولا تفرط الأسباب وإياك نستعين وكما يكون التوحيد في العبادة يكون أيضا في الاستعانة لا نستعين إلا بالله ولا نتوكل إلا على الله عز وجل يبقى مسألة الصلاة نحن نخشع يبقى الاهتمام سيكون بالاستعانة بالله وبالتوكل على الله وده له دروسه في الوكيل ما تقرا ان شاء الله لانها طويله لكن الدور الان اللي احنا عايزين نعمله في دروس الخشوع في الصلاه ان احنا نفهم اذكار الصلاه عشان لما نقول الله اكبر عارفين بنقول ايه لما نقول سبحان ربي الاعلى يبقى انت الانسان المصل يدري ماذا يسبح ربه عندما يقول سبحان ربي الاعلى وعندما يقول سبحان ربي العظيم يكون فاهمة دي العظيم وهكذا وكل التكبير وعندما يجي يستغفر ربي يغفر لي وعندما يجي يقرأ الفاتحة وعندما يجي يستعاد بله من الشيطان الرجيم كل بقى الأذكار الافتتاح استفتاح الصلاة بالأذكار العظيمة ف... والتشاهد معناه وآخره ايه وهكذا أذكار الصلاة مهم جدا تأخذ بالأسباب تدرس لتفهم الأذكار دي انما الصلاه بطريقه الروتين وبطريقه انك حافظ النصوص وخلاص ده لا يجدي عليك شيئا لازم تبذل الجهد تاخذ الاسباب او تحرص على ما ينفعه الا منها استعن بالله يعني هنشوف دلوقتي النظام في الاستعانه تستعين بالله ازاي يعني ودايما الافضل السبب والاستعانه بحيث التوكل يكون في السبب مش على السبب مش كون ان درست الخشوع في الصلاة زي ما حيستبين باذن الله وبياننا المعاني والافكار ومعاني القران ومعاني التكبيرات ومعاني ومعاني معناها خلاص حصل خشوع من قالك كده ممكن يكون زياده حب عليك الذي يعلم ولا يعمل وتنتقل الى شيء تاني خالص أما ايه الموضوع الموضوع انك بتدرس وتاخذ بالاسباب ومعها لازم تضرع الى الله عز وجل حتى يرزقك ايه خشوعا في الصلاه ويخرون الافقان يبكون ويزيدهم خشوعة ويزيدون خشوعة قبل ما, ما نسترسل بقى ونبدأ درسنا في الخشوع كنا عايزين بس نذكر الناس اللي بيصلوش زي ما قلنا في المرة الماضية أن تارك الصلاة لن يخرج من النار أبدا وهذا نص في محل النزاع الحديث الذي شرحناه في الدرس الماضي آخر واحد خروجه من النار دخولنا الجنة كان بيصلي، فيعرفونه بعلامة أثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود يعني نشوف السجود مهم إزاي النار لا تأكل أثر هذا السجود يبقى شيء مهم جدا جدا السجود لله سبحانه وتعالى فلن يخرج من النار من لم يكن من الساجد وده مسألة يعني يعني هو الحكم ترك الصلاة مختلف عليه ماشي بس لك بقى يعني على ما ذهب الصحابة تلاميذة مبيه عليه الصلاة والسلام أبي أبو هريرة جالس يروي الحديث أبو سعيد جالس يسمع لم يغير عليه شيء من حديثه ولم يعترض عليه في شيء اذا ده إيه الرواية محفوظة هنا وهنا اللي اعترض عليه فقط في مسألة مثله مع أو عشرة أمثالين معه ودي لا تعانينه في مسألة الخشوع في الصلاة يعني اذا ترك الصلاة ده لازم يعرف أنه لن يخرج من النار أبدا أبدا لما جيبنا ابي جمرة في شرح الحديث قال إذا من كان من المسلمين لن يخرج وتارك للصلاة فلن يخرج من النار لأن اللي حيطلع من النار لازم يكون مصلي هيتعرف إزاي يعرفونهم بعلامة أسار السجود يبقى, يبقى فالحافظ علق عليه قال ولكن يحمل على أنه حيخرج بالقبضة طب هو الحديث ده أصلا هو حديث القبضة وأثبت ذلك في المرة الماضية إن هذا حديث باب الصراط جسر أو جسر جهنم. لو حديث أبي هريرة أذبته بما لا يدع مجال للشك. ما حدش يجاد بس بغي يعني يجادل بغير علم. بما لا يدع مجال للشك لأن ده نص في محل النزاع. إن هذا الحديث هو حديث الخبز. هو حديث الخبز. وابو سعيد روى حديث الخبز اللي هو نزلهم يعملوا خيرا قط جالس يسمع وشايف إن ده آخر واحد حيخرج من النار وحيدخل جنة وكان بيصلي. فلا اعتراف. وذلك وذالك سعيد وأبو هريرة وغيرهما. من الصحابة يكافرون تارك الصلاة ولا اي مشكلة عندهم وبقاش في مشاكل كامل من قدودة الامان قولوا انه عمل, عمل هنا مراد به الجوارح او العمل ايه يعني ولازم يكون الجوارح يبقى العمل ده من الجوارح ممثل في في الصلاة يجي الجماعة بتقول تكفير بقى يقول لك اه العمل ركن يوم يدخل جميع العمل في قصل الامان يعني لو ضع منه عمل واحد يخرجون من الملة ده ضلال مبين ده ضلال مبين جماعات التكفير والخوارج ده والعياذ بالله انما احنا شوف المساء المنضبطة جدا جدا نقول الصلاة بس الصلاة بس تارك الزكاء لا صح دليل مع قول النبي عليه الصلاة بانه حتى يرى سبيله انا الى الجنة وانا الى النار وهو راجل تارك الزكاء ومفرط في الزكاء وخمسين شوف يوم طوله خمسين الف سنة يعذب بعذاب رهيب جدا ده موجود طبعا في الاحاديث وحتى يرى سبيله أو يرى سبيله اما الى الجنه اما الى النار يبقى ترك الذكاء هيخرج من النار يا كفر وكذلك اللي يصحي الصلاه بس والحديث الذي يعني لا يصح فيه مجادله الحديث اللي أنا ذكرته عشان كل تارك صلاه يعلم انه لن يخرج من النار يوما وكان عليهم لو في انصاف يعني لكن ممكن علماء منصفون وائمه اكابر لم يكفروا تارك الصلاه لكن خفي عليهم بعض العلم في القضيه يعني او, أو استعوانوا نصوص عامه استدلوا بالعمومات إنما ما بننكرش انا ما بنقولش فيها انكار على المخالف لكن عشان بس انت ما تنكرش علينا لما نقولوا نكفر تارك الصلاه ما تقولش ده مكفراتيه انت هتحاكم على الناس ما هو ما فيش حد طالع من النار أبدا إلا بالصلاه لازم يكون في اثار الصلاه يبقى ازاي يبقى قضية تلك الصلاة ما شوف موقف اخر يكفي اي مسلم ان يسارع الى الصلاة انت بتقول الشهد والله الله نحمد رسول الله وبتقول الشهدتين وانا مسلم واحد بالله ومسلم في البطاقة طب اسمع بقى النص ده يوم يكشف عن ساق في سورة القلم يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون يكشف عن ساق ابن عباس مجاهد غيرهم غيرهم يعني يوم الهول الفظيع يوم القيامة وأشد ساعة اللي هي فيها كشف الساق وحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة أي مؤمن كان في الدنيا ومؤمنة في الدنيا ينالون هذا الشرف يوم القيامة ينالون هذا الشرف يوم القيامة فيسجدون والسجد شرف أول من يؤذن له في السجود يوم القيامه النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا لأن ده شرف كبير جدا وكلما تقدم إلى الله وترجع الله عز وجل عشان الشفاعة والمقام المحمود وعشان إخراج الموحدين من النار يبادر إلى السجود ده شرف كبير له بين يد الطلبات العالية اللي حطلوها من رب العالمين عز وجل يعني شوف ملائكة منذ خلقت وإلى يوم القيامة راكعون ومنهم ساجدون ومنهم قائم وهيئت و... و... يوم القامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يوم يكشف عن ساقه ودعونا السجود فلا يستطيعون يبقى يكشف ربنا عن ساقه ما نقولش بقى ساق ربنا ازاي دي هبالة بقى ساق ربنا ازاي طب انت عارف روحك ازاي اصلا ايه روحك دي ايه مادة روحك دي يبقى واحد الم... الميت موجود ولسه فيه الروح هوب خرجت شفت حاجة خرجت في اي جزء دي جصر يصدها يبقى رو تستكسر ربنا بقى الصلاه اللي هتقول ساق ازاي حديث ثابت سمعنا وقطعنا انما تكيف برضه جهل شديد جدا تكيف مين ربنا ما يبقاش رب ما يبقاش اله لو كان يحيطون به علما ما يبقاش اله حاشا الله يا عز وجل يوم يكشف انما النص صريح خلاص سلمنا يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم شوف الخشوع هنا في الابصار اذكر دي خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون صحتهم على العال اللي يحصل بقى في حديث ابي سعيد فيسجد له كل مؤمن ومؤمنه طوع الباقي اللي كان بيسجد بقى رياء وسمعه في الدنيا ويبقى من كان يسجد رياء وسمعه فيذهب ليسجد فيصير ظهره طبقا واحدا يعني العظام تبقى كنت مبقاش عمود الفقر بقى كده يه يقدر يركع ويسجد لا لا انتهت في القصه دي كصياصي البقر تقدر تتني ظهر البقره يبقى ده بيبقى كانه شيء واحد فيجي يسجد ويجتهد ويبذل ما في وسعه ويجتهد او هو روح نازل على قفاه فلا ينقلب الا على قفاه ده مين بقى ده اللي كان بيسجد يا عباد الله ده كان بيسجد الصنف ده كان بيسجد بس كان عنده رياء وسمعه يعني إنما كان بيسجد آه فكيف بيتارك السجود بقى موقفه فون ده ده خلص خلص خلص بدري بدري بدري ده انتهينا من... منه عاشتك عنافسه اللي تارك صلاة مش عخره من النار فدي مسألة ايه منتهية نرجع بقى لإخواننا اللي بيصلوا نقوله صلاتك دي يعني يعني حتى ولا تبلغ العشر حتى فيما نراه من الناس إلا ما رحم الله يعني الصلاة الإنسان بيصلي إلا يكون كتب له إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمونها إلا سبعها إلا سدسها إلا, إلا حتى آخر العدد يعني يبقى ممكن العشر ده أنا أظن أهل الزمان ونحن نصلي معهم مفيش حتى العشر ليه؟ لأن حالهم اعتزالي اعتزالي؟ إن ربنا ما بيخلقش العمل بيصلي بعضلاته هو ما في اللحظة لأخواتها إلا بالله دي ما عادش له وجود عند الناس إلا كلام باس لما تيجي في الحلقه الا بالله يعني لما تيجي تصلي عايز توصل لصلاة عظيمه صلاه رشعه تصليها ازاي دي لازم تستعين بحول الله قواته واياك تستعين لازم وغير كده هتبقى بعضلاتك واريني بقى بتصلي ازاي الصلاه للناس واقفينها كده شكل بس وشكل ايه ممكن قوي يجي يتعلم الصلاه يوم يبذل الجهد وده مطلوب في حركات الايه الاعضاء والجوارح فصل الان يعني طيب ف النفاق اللي كان بيخشاه الصحابه على انفسهم كانوا يخشون النفاق ايه النفاق الذي كانوا يخشونه كان يخشى انه يبقى خاشع اوي اوي في الجوارح واقف كده يعني ايه وتمام وشكله والقلب مش خاشع بنفس الدرجه ده بيسموه نفاق ده الصح هو ده النفاق الذي كان يخشاه الصحابة على أنفسهم انت الأبطال دول الثقات العدول دول خير الناس وخير القرون دول يخشون النفاق الأكبر حاشاهم الله يخشون نفاق العمل إذا حدث كذب حاشاهم الله امال يخشون ايه هي دي يبقى واقف خشوع أو تمام وحريص أو على الجوارح وقلبه بيلعب وقلبه مش ع... مش على المستوى ده مش على مستوى الظاهري ده كان نوع من الايه من النفاق نعوذ ما... بالله تعالى بنشر أي نوع من النفاق فاصل ونعود إن شاء الله سنعود بمجيئة الله تنبيه هام تعلن شركة زانوسي عن بدء حملة الصيانة المجانية للقاهرة والجيزة وجميع المحافظات على الأرقام التالية 0 2, 33 24 20 0 0 كما أن لدينا فنيون على أعلى مستوى لسيانة جميع أعطال جسلات زانوسي الأوتوماتيك جميع الصيانة بالضمان لمدة عامين وقطع الغيار إيطالية 100% إذا أردت الضمان فعليك الاتصال على الأرقام المبينة أمامكم على الشاشة اتصل الان سيصلك مهندس الصيانه في الحال المستقبل عالم التكنولوجيا بين ايدي ليه بتفكر ليه محتار دلوقتي في عندنا العرض الجبار عرض ال38 ايوة 38 38 38 كمبيوتر امريكي كامل المواصفات بنتيانفور يعني لو عايز كمبيوتر تقدمه دي يبقى كمبيوتر المستقبل لو عايز كمبيوتر تأمله مشروع في بيتك يبقى كمبيوتر المستقبل كمان لو عايز كمبيوتر علشان تشاهد عليه اقوى البرامج الدينية والتابع اخر الاخبار يبقى المستقبل كمبيوتر بنت ينفور علشان لو عاوز تخش على النت وتواصل وتتواصل مع كل أصحاب مع كل أصحابه كمان عاوز تنزل من على النت أحداث الألعاب والبرامج يبقى هو ده كمبيوتر بنت ينفور الأمريكي شهري سبعة عشر مش خمستاشر بوصة وكمان كيسة أميركية فيها بروسيسور قوي علشان الألعاب وكمان مع الجهاز جهاز النت علشان تدخل على النت وتشاهد أحداث البرامج وتنزل أحداث الألعاب وكمان تكلم كل أصحابه وكمان تشوفهم وهم كمان يشوفون مع كل جهاز. اطلب الهدايا دي ماوس ليزر وكمان كيبورد باللغة العربية اتنين سماعة كاميرا للنت وكمان كارت للنت وكارت التليفون ولسه المفاجآت كتير مع كل جهاز بنت يمفور استلم ترابيزة للكمبيوتر هدية مش, مش بس, بس, بس كده ده كمان في مفاجأة كبيرة طبعة الوان هدية مع كل جهاز بنت يمفور مع كل طبعة كارت للنت علشان لو عاوز تطبع اي صورة او رسائل علمية مش, مش بقول هو ده عرض, عرض التخفض ب38 عرض الكمبيوتر الامريكي اللي فيه كل المواصفات ده كمان فيه 2 دراع للبلاي ستيشن علشان تلعب مع اصحابك وتوفر كل فلوس السيبرات يلا, يلا. اطلب كمبيوتر بنتيم 4 واحصل مع كل جهاز شاشة 17 بوصة 2 سماعه ماوس ليزر وكيبورد كارت للنت وكمان كارت التليفون وترابيزه للكمبيوتر وكمان طابعه الوان و دراع ذراع للبلاي ستيشن كل ده, ده. ب38 اتصل نصلك اينما كنت المستقبل سبع وسبعين عشرين عدنا بفضل الله بسم الله فيبقى ال الاتفاق الذي كان يخشاه الصحابة على أنفسهم كما يقول ابن أبي مالك أدركت ثلاثين من أصايم محمد كلهم يخشى النفاق على نفسه النفاق يخشى إن يكون خشوع الجوارح صاهر وخشوع القلب ليس على نفس المستوى دا خطر جدا جدا الناس الآن يقفون كأنهم منقطعون لله سبحانه وتعالى وكأنهم متصلين ولكنهم في صلاح حقيقي وحقيقة الأمر قلوبهم مشغولة كل على ليله كل قلبوه سارح في أي اتجاه و... و... والشكل في الظاهر بس وذلك يصلي ويخرج المسجد كما دخل دم الصلاة يا دي, دي صلاة بحياتك على نفسنا الصلاة دي لازم بالخشوع ما فيش خشوع بخلاص بيروح منك الصلاة ال... ال... على قدر خشوعك في الصلاة بتكون درجتك عند الله سبحانه وتعالى فيبقى الناس اللي هم تركوا الصلاه دول لازم يكونوا عارفين انه مش حتى مش هيكون مع المنافقين مع المرائين واللي بيسجد رياء وسمعه لا ده ده حتى حيبقى يستهزأ بيه انما التاني ده دخل في مجال تاني لكن احنا عايزين نصلي ونريد ان نخشع هنخشع ازاي بنبدا بقى في الاسباب ازاي نخشع في الصلاه وهذه لا اسباب كثيره لازم نأخذ بها واحدة واحدة إن شاء الله سنراجع جميع الأذكار ونشرحها ونشوف معلها إيه وفاتحة الكتاب أم الكتاب هتشرح بالتفصيل بإذن الله عشان نشوف وانت قف تقرأ فاتحة الكتاب في كل ركب بتفكر في إيه إيه اللي بيرد على قلبك وأنت تقرأ فاتحة الكتاب الناس بتصلي أي صلاة إنما الصال خاشعة طب اطلب من ربنا يعني أو أنت غير تصلي الطريق اللي هتاخده من البيت الى المسجد اجعله استغفارا استغفارا مع الأذكار طبعا ومن يظلمك يضل او ظل او, او زل او زال او ظلم أو اظلم او جهل او, او جهل علي بسم الله تقبلت الله انت المهم حتستغفر وانت ليه لان ايه اللي هنحكم الخشوع عقوبه عقوبه ايه ذنوب وسيئات طبعا تستغفر حتى لا تصطدم بعقوبات هذه الايه السيئات ونعوذ بالله تعالى من الشروع أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن سيئات الأعمال عملت عملا سيئا فعقبت فحرمت الخشوع في الصلاة فمن عايز أخشع في الصلاة ده أنا نفسي أصلي الصلاة خشع عشان أغذي قلبي وأحيا حياة طيبة بدل الشك والريب والألأ والنكد اللي احنا عايشينه. الصلاة كده ايه نفزع إلى الصلاة أرحنا بالصلاة يا بلال شاك قلبي استريح من الهموم طب تحصل عليها ازاي دي بتقول يا رب والذنوب مانع طب استغفر لو انت جاي للصلاه استغفر واكثر من الاستغفار واكثر من الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم هنشرح بعد كده ان شاء الله الاستعادة معناها ايه المهم انك بتعمل الاسباب دي وجاي وانت بتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لازم تبقى عارف حقيقه هامه جدا جدا جدا انا عارفين ان الله عز وجل هو الظاهر والباطل الظاهر فوق عرشه فوق كل شيء وليس فوقه شيء ده شرح النبع الصلاة وانت الظاهر فليس فوقك شيء وفي الحديث ايضا هو الظاهر فوق كل شيء كيف من ربنا بقى يقبل علينا ويكون منتصبا بوجهه عز وجل لعبده ولا يصرف وجهه سبحانه على عن عبده حتى يصرف العبد وجهه طب ازاي ده يحصل ده بقى الله فوق عرش عز وجل طب ازاي يكون يواجهني وأنا في الصلاة ويكون فيما بيني وبين القبلة وانت بتصلي بينك وبين القبلة الله عز وجل بس هنا بشرط الايه ان يكون في خشوع نظرت والتفتت الى غير الله في الصلاة ابقى انتهى الايه المنة دي والنعمه دي اذا نظرت والتفتت الى غير الله عز وجل وذلك هنتكلم عن الالتفات في الصلاة فت القلب ونحذر من هذا ونشوف الأسباب التي تجنبنا هذا الخطر إن الله ينظر اليك وانت تنظر إلى غير الدامة ده كلام. حتى حديث الرسول عليه وسلم كافية في هذا الشيء لكن اللي عايز اشرحه الآن الله مستوى على عرشه وده وصف ذات لا يكون إلا فوق جميع المخلوقات عز وجل ده وصف ذات لازم له أبداً وصف ذات لازم له ابدا سبحانه وتعالى لكن ما كان هو الظاهر فايضا هو الباطن وذاك احنا بقول هو الأول لم يقل أول الاخر الظاهر الباطن لا بالواو على خلاف ما يرد بقى في اسماء الله هو الله الذي لا اله هو الملك القدوس السلام مفيش الواو هنا سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار مفيش واو انما هنا بقى لان المساله فيها تقابل شوف الاول والاخر يا عم ها مش الاول بس مثال على ذلك وذلك المستوى الاعلى ما تقول مثلا فلان هو القاضي تقول يا سلام والطبيب كمان طبيب كمان معقوله قاضي والطبيب والخطيب الله ياك شوف الويب بتعمل ايه الويب بتعمل ايه حاجات ما تتخيلش ما تصورش اهو ده يبقى الاول والاخر نفس المعنى والظاهر والباطن فمستوان العرش عز وجل ومع ذلك طب اسمع كيف ندى موسى فلما جاءها سوت النمل نودي انبورك كم ده النار يا لما لرؤاها موسى أمبور كمان في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم الله من في النار ايه من في النار دي آه الله سبحانه ده بشرح السلف ما فيش غير السدي اللي خالف وألف الملائكة النار اللي هي حجاب ربنا حجابه النور او قال النار يبقى كان في الارض هنا في مكان حدده الله اختاره الله عز وجل نادى منه موسى يبقى الله سبحانه وتعالى وهو على عرشه لم ينزل من فوق عرش لا تخلدتون من فوق العرش انا شرحت الكلام ده بالتفصيل في القريب هنا في القريب هنا شرحت الكلام ده ووضحته تماما لكن اخواننا لما يجوا يعودوا الحلقات هنا بقى اجواء الحلقه الاولى اللي هي المقدمه والحلقه الهامه جدا ما بيزعهاش كانها الله مستعان ما هو طبعا الشياطين بتلال عشان الماده دي ما المسلمين فربنا سبحانه وتعالى نادى موسى حجابه النار من مكان في الارض هنا الله شوف قربا يقوم بفعله القائمه بنفسه مش احلام ولا خيالات ده حقيقه الله سبحانه وتعالى فعلا يقوم بقرب... قربا يقوم بفعله القائم بنفسه الله يبقى تبوزه وعلى العرش ما هو بقى هو الظاهر وهو الباطن ايضا عشان ما تستعجبش ان ربك بيقبلك ازاي في الصلاه كيف ينتصب بوجهه لك كيف يقبل بوجهه الى وجهك وعلى وجهك كنت مش دريان واقف مده طرشه انت ده كبير أو ان الانسان يعمل كده فلازم تكون على ايمان كامل من أن ربك هو الظاهر وهو الباطن عز وجل هو على عرش ولا تخلو ذاته فوق العرش ولا يكون إلا فوق كل شيء بس ده الظاهر بس هو الباطن بقى فالباطن بقى اللي إيه لما جه موسى نادى موسى من هنا وفي سورة القصص فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنه أنا الله رب العالمين فهيبقى إيه يعني يبقى وفصورة طه أيضا إني أنا ربك وإنني أنا الله يبقى هو الله صلى الله عليه لأنه الباطل في أي مكان لا يحجبه شيء عن شيء ومع ذلك هو فوق عرشه لا تخلو ذاته فوق العرش وذلك أن المقدمة يبقى بتعطوه أن الروح المخلوقة وإنت نايم تعرج إلى السماوات العلى ولغاية العرش فان كنت نائما على طهر اذن لك في السجود تحت العرش وان كنت جنبا لم يؤذن لك في السجود الله هي راحك خرجت ولا ايه لا تخرج الا بالموت والله بتنفذ ازاي والاعضاء بتصدق شغاله ازاي دي الروح المخلوق والايه قالت كده من سوره الزمر والاحاديث شرحت ذلك وبيناه هنا في سبيل تعالى القريب فاذا كان الامر بالنسبه للروح سهل ودي مخلوقه فكيف يكون بالنسبه فيه؟ للخالق عز وجل يبقى ما تبعدش بقى ازاي ان ربك يبقى ايه مقبل بوجهه على وجهك وأنت في الصلاة يبقى لازم تستعد استعداد خطر قوي قوي قوي كن عندك رغبة ورهبة عالية جدا ان الله عز وجل ينظر اليك ومقبل بواجهه عليك ومنتصم بواجهه لك يبقى ايه تدخل في الصلاة ما ازاي الناس الله واجب دي ما الصلاة دي دي ما الصلاة تكون عارف الكلام ده وحنقول الأسباب بقى إن شاء الله بعد ذلك نشرح الأسكار والفتاحة كما وعدنا ويبقى المسائل إيه سهلة أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته